وانه هو رب الشعرى وانه اهلك عادا عاد لؤلى وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى والمؤتفكه اهوى والموتفكه اهوى